يزي خسران الميدان دلوقت كل يطلع على مينبر يقولك أنا تبتوا إلى الله تبتوا إلى الله من البدع التي كنت قد فعلتها في الفترة الماضية ده كلام مرسة وحتى لو قلت تبت من الديمقراطية توم من المدرسة الرأي تبت منها طيب ومن مدرسة الحزبي طب مدرسة الجامعة مدرسة الشورى الأمير البيعة التعصب واخد بالك ازاي كل ديت تبو منها جلوس ما اهل البدع تحسين مناهجهم جلوس لهم جلوس القساوسه ولا ولا ايه بالظبط المسألة فما حدش يطلع يقول كلمتين الكلمتين دول يعني يبلف بهم بعض الشباب اصل شوف لما تنظر لمواقفهم الثقية كان يقول في الديمقراطية كذا وكذا, وكذا إن قضية مش قضية ديمقراطية والأحزاب كما قلت لك قضية دماغ أهل رأي الدليل كان زمان يهاجم الإخوان ويهاجم الديمقراطية ويكفر ما هنالك ثم بعد ذلك عاد فقال بقولهم واندرج معهم ثم بعد ذلك خطب خطبة عصماء التي سمعتها الآن وقال فيهم ما قال وقال قصد قلوبكم كبني إسرائيل ومش عارف إيه و... وكنا نعيب على الأقوام الراقصة تستقر على ما هي فيه وتفتخر بما هي عليه و... وقبلك ولها اعتقاد في ما هي وأما نحن متلونون ومش عارف إيه ورجع تاني انقلب القهقرة ورجع عاد معهم تاني والأيام دي رجع أنا كفرت بالديمقراطية وكنت مش عارف إيه وكنت منقد نفس كم مرة خمس مرات تقريبا هو. بخلال كم شهر إذن الكلام ده كله ما يسمنش ولا يغني من جو أنت عايز تتوب تبرأ إلى الله من كل ما هنالك من الجماعة بتاعتك والناس انت معاهم طريقتكم وجلسة في الأهل البذع وتقول أنا توبتوا إلى الله وتعتزل لأهل الأثر الذين أخطأت فيهم ووقعت فيهم وفي عراضهم وانت تعيبوا على منهجهم كل ده محتاجين يعرفهم إنما تطلع تقول توبتوا من دقراطية ما إيه الجديد يعني ما لي تمشي ك أحمد النقي بتايب من مغرطية من زمان ورغم ذلك هو معها وإلى الآن يعاب عليه ويعيب على أهل الأرض بلك ويحسن أهل البيضة ومناهجهم ولا يشرد بهم ولا يذكرهم بسوء ولا بشيء فهو يعني كذا هيب هيب عم زي شيخ أحمد النقي أخ مسألة ايه انا لا اعيب على قوم سياسة لا لا لا اعيب على يا ريت المسألة مسألة احزاب وديمقراطية وبس لو هو ده الخطأ ما كانش الواحد قام وانفعل ولم يقعد واحترق كانت هتبقى غمام الصيف وتعد قضية ليس قضية ديمقراطية ولا قضية قضية مدرسة تانية غير مدرسة السلفية التي نعرفها عن السلف مدرسة ترد الاثر للعقل رد النقل للعقل وبالعقل مدرسة تقدم قياساتها واجتهاداتها على النقل وعلى الوحي تخرق الإجماع لأي شيء يا قضية بشيء وبس مدرسة تقدم التعصب للمشايخ عن الحق والدليل تخزن عن علماء المسلمين في كل مكان إلا من كانوا في جماعتهم هذه المدرسة اللي احنا بنعيب عليه سواء كانوا أفرادا أو جماعات في منهم أفراد كالشيخ محمد أمصود والشيخ نشأت وأمثالهم وفي منهم جماعات فنحن نعيب ديمقراطية عشان هو لما يقول تبتون ديمقراطية ما كنا نعيب عليك ديمقراطية أصل ديمقراطية دي فرع عارض وليست مرض وأنا أرد ذكره دي كثيرا ديمقراطية عارض وليست مرض. المرض الأصلي يكمن في اتباع الرأي وترك طريقة آل الأثر ولذلك لما خرج شو محمد حسن وقال توبت إلى الله من كل بدعة ابتدعتها أو فعلتها في الفترة الماضية ثم إذا به يبيع إيه يبيع قميصه وساعاته في المزاد بخمسة وثلاثين ألف جنيه سبحان الله طب أنت هنلحق هنفضل بقى يجي ورق كل ما تقع في خي توبتوا إلى الله وترجع نجري وراك تاني توبتوا إلى الله ونجري تاني إلى... احنا فاضيين بقى عسكر وحرمية فهو القضية مش قضية حاجة معينة قضية قضية منهج خطأ تقديم الرأي على الوحي والعقل على النقل والاجتهاد لا ينظر في دليل لا ينظر في قيام وإن كان أحيانا يتشدقون بالدليل وخرجوا فلان وحسنوا الألبين في الصحيحه ومش عارف إيه إيه و... ولكن عند المحك تجد تشوف فعلا تعرض الكلام على طريقة الأصل ما فيش إيش الاستدلال بالطريقة الأثرية المعروفة في أي موطن وفي أي موقف من المواقف موقفة أصولية مش فرعية موقفة تميز السن عن غيره لا يستدلون فيها بطريقة الأثر ولا منهج الأثر. تقول لهم السلف إجماع السلف على عدم جواز جلوس أهل البدع فضلا عن جلساتهم أو غير ذلك ولا يقالون كأنك تتكلم في أصنام. ده, معنى إيه؟ ده ما لهم لديمقراطية الإخوان حبايبنا وإخواننا وزي الفل إخواننا كان السلف يعني يشددون ويشردون بأهل البدع ويشددون عليهم النكير ويذكرونهم في المجالس بكل مجلس لماذا حتى يهولوا أمرهم على الناس فيحضروا منه لا كما يظن البعض أن كثرة ذكرهم يعني ليس لها قيمة وأنها غيبة وأنها كلام فاسد رد عليه النووي وغيره ليست بالغيبة بل إن يعني البعض ربما أنكر هذا ويستدلب بعض موقف السلف لأنه أرأيتي يأخذ الكلام على هواه وعلى فطرته المنتكسة يعني ابن أبي حاتم عبد الرحمن بن أبي حاتم رحمه الله كان قد ألف كتابه العلل فلما ذكر له أن علي بن المديني يقول نحن نتكلم في رجال لعلهم وضعوا رحالهم في الجنة منذ قروب فباكى رحمه الله قال مين وبما واحد أرأيتي من أهل رأيك شرط شفت شرطه ندم على عمله وندم على كتاب العلل وندم على الكلام في الناس ما كان ينبغي أن يفعل هذا أنه فطرته منتكس أصل يترك منهج الرجل ومنهج السلف كله وإجماعهم على هذا من أجل أنه بكى في موقف ذكر فيه أنه ربما أخطأ في تجريح رجل أخطأ في تجريح رجل وهو من أهل الجنة لأن الإنسان ممكن يخطأ في تجريح الرجل فيجرحه بليس بجارة يعني يجرح إنسان بشيء لا يجرحه أصله فيرد ما هو دين بما ليس إيه؟ من الدين وربما عدل إنسانا لا يستحق التعديل واخد بالك فيثلت ما هو دين هو ما ليس بدين فالإنسان يخطأ هو بكى من أجل ذلك إنما هو بقى بيحملها على إيه شوف ندم إنه هو ألف كتاب في العلل وكلام في الرجال يهدم منهج السلف ومنهج الرجل من أجل موقف مثلا فدي مش هنبدأ نيجي وراء الراجل بقى كل شوية يقع في حاجة و... فهي الإشكال كله في منهجهم منهجهم منهجهم منهج خطأ مش منهج أثري سلفي والدليل مش بداش ملاحق تيجي وراءهم في ايه ولا في ايه بييجي يتكلم على أهل الرأي وأهل الديمقراطية والكفر والكلام ده يقولك ايه أفاضل ييجي يتكلم على التنيمك ينصحون في منهجهم مسألة مسألة منهج ده بدعة على طول ده بدعة دي مخالفة لأصولها للسنة والجماعة يقع في أهل الأثر ويقدم أهل الرأى وأهل الهوى سبحان الله ده دي؟, دي بقى مش مساء الديمقراطية فانتبه لهذه المساء لا يورنك رجل يخرج واخد بالك وقول لك الحمو بقى عزيزة قوم ينزلوا بتاعوا الرجل ندم ورجع لا ما نقولش من الكلام عايزين تندمهم اندمهم واعلنوها واضحة واضحة وتقربوا أهل السنة والجماعة وقبلوا أقدامهم قبل أيديه واعتذروا له عما بدر منكم تجاههم قد سوأتوا سمعتهم وشنعتم عليهم وهذا من عادة أهل الرأي وأهل البدع الوقيعة في أهل الأثر كما قال ابن أبي حاتم رحمه الله قال عادة أهل البدع الوقيعة في أهل الأثر دي عادته تعتزر عن كل هذا الكلام وتنتهجوا بعد ذلك وتحلوا هذه الجماعة فورا إن كنتم في جماعة أقول بلك إزاي وتعلموا تالما يذكروا أنكم تبتم إلى الله فاذهبوا أنتم طلقاء فكوا أسرهم من جماعاتكم حتى يجلسوا العلماء إنما بهذه الهيئة التعصب المقيد يأخذ شردوا الدعوة في كل محافظة في كل مكان يعني ما نزلوا وما حلوا في مكان إلا وشردوا بالدعوة وسفهوا أحلام علمائها في هذه المحافظة أو تلك نحن شفنا منهم المر في هذه المحافظة يعني تخيل عمير زي الطاعون. كان لك مثلا بضعة مساجد فيها دعوتك يظلوا ينتشروا ينتشروا كل يوم يوقعوا مسجد زي الحصوب وانت مش يقدر تحالك يعني انت فيش يجب بقى قاعد أخ هناك الأخ ده معسكر جاي أخ تاني داخل عليه عمل درس في السر. هما بس اللي بيحضروه الأخ يجي يشتكي لك يقول لك بيعملوا مجالس في المسجد بدون يستأذنوني ترضى بها تجري وراه في المسجد الفلاني يا أخوانا ما استأذنوا الأول للأخ المسؤول عن المسجد لا خلاص عمين باقي وأحصون ورحصون بيحتلوا المساجد يشربوا المساجد ما بتعملوا بها ايه يكفينا مسجدا واحد مسجداً واحد مش عايزين مساجد خلاص هنتكلم في الشوارع هم لو كانوا على هذه الطريقة السلفية الأترية كانوا يعملوا كده في الناس يعني أنتوا تحتلوا المساجد ليه ولكم مجالس معينة دوننا ليه لماذا ليه أن أنتوا حاجة وإحنا حاجة يعملوا أفطار يبقوا هم اللي فيه وإحنا لأ تبقى تعزم أخوك اللي جنبك يا أخي إذا كنت من أهل السنة بحق وأنت تعلم أني منهم فلماذا تهملني لماذا تعملني بهذه دي الطريق فالقضية مش للديمقراطية ولا قضية السياسة والأحزاب لا لا لا فضية أبعد من ذلك لها جذور عميقة مؤلمة في النفس سنين الواحد يعاني من هؤلاء ونسأل الله تعالى أن يغفر لنا ولهم وأن يسمحهم وأن يعدل منهجهم إلى الخير والصلاح ولا يبيميتنا وإياهم إلا على السنة والخير